السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله علي ورحمة الله فيه. طيب الحمد لله حياكم الله وشيخنا الحبيب وحيا الله هذا الجمع المبارك الطيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذهَن مَّ الطَّ أَن تَفشَلَ وَلَّ وَليممَا وَلَّهُ وَلهُمَا وَعَلََ اللَّه فَلَّتَوَكَلِمُؤمنِنُ إِذهَن النَّ الطَّ ميمكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله fatteku Allah lakal lakum tashkurun walakad nasarakum Allah bibadari wakantum azilla fatteku Allah lakal lakum tashkurun itta konu en yumiddakum rabukum en yumiddakum rabukum bithelaisa alaaf minal melaike munzelien it takoolu lilmu'minien alai yakfiakum en yumiddakum أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم biechamse alaaf in min al-melaike musawwemien wa ma jajal hulle illa busri lakum wa lita tom inna quloobu kum bih Aaktaar tarafa min alwazien kafaru Aaw yakbitahum fayenqalibu Fayenqalibu khas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 الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم لكم شيخنا الله شيخنا وبرك الله فيكم ما شاء الله تبارك الله فتح الله لك أخي الحبيب وجزاك الله عنا خير الجزاء وزالك الله رغبة في أداء كلام الله عز وجل بهذا الصوت الشجي نسأل الله سبحانه وتعالى قال لك يا مقيم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقروها وجميع من قرأ معنا واستمع لهذه الآيات التي كانت من سورة آل عمران من آية 122 إلى الآية 128 نعم كنا نحن نريد من الشيخ خانيقف على 127 لكي تنتهي هذه كانت مسألة غزوة بدر ثم ما أتى كانت في غزوة وحد نعم لكي تكون نصف الصفحة بإذنه تعالى فجزاه الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيه نعم وهنا أحبتي في الله سبحان الله يعني نلاحظ في هذه الآية التي سمعناها الآية الأولى وما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما نعم هذه الآية تدل على أن طائفتين من إيش طائفتين من الكفار أو من المؤمنين من المؤمنين نعم من المؤمنين همة بالفشل ولكن الله ثبتهما الهمة بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون نعم الهم كما يقال بالقلب نعم الهم بالقلب نعم وأن الدعاية ولو كانت باطلة أحبتي في الله ربما تؤثر حتى على المؤمن والله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق لقوله والله وليهما ومنت الله على هتين الطائفتين حيث إن الله عز وجل كان وليا لهما ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية نعم ونصرهما وهنا كذلك أحبتي في الله نرى في هذه الآية دليل على وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان لقوله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأنه ينبغي للإنسان يتوكل على الله ولا ما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن أن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا لأن وراء الأمور المادية ما هو أعظم منها وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم وأنه إذا قوي الإيمان قوي التوكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بناء على القاعلة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بإيش؟ بقوته المؤمنون ويضعف بضعفه نعم ثم الله عز وجل قال ولقد نصركم الله ببدر وهنا فائدة قد التي دخلت على الفعل فائدة قد التي دخلت على الفعل تفيد ماذا؟ تفيد التحقيق نعم والتحقيق لا ينفك عنها إذا دخلت على الماضي وأحيانا يجتمع معها التقريب والتوقع نعم أحيانا يجتمع معها التقريب والتوقع والتحقيق لا ينفق لا محالة واقع إذا دخلت على الماضي وقد يكون قلنا مع التحقيق التقريب أو التوقع أو تجتمع كلها لكن يبقى التحقيق معها مثل يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وقد هنا لا فيها توقع من بني آدم ولا فيها تقريب فيها معنى التحقيق ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فيها توقع لأن الله تعالى وعدهم بالنصر وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنهما أنها لكم نعم وفيها تقريب هذه الأنفال التحقيق لا يفارق قد إذا دخلت على الفعل المضارع قد يكون التحقيق والتكثير نعم وقد حرف وإعرابها حرف تحقيق المبني فسار حروف المبنية نعم وهذا يفيدنا يعني الأمور كثيرة حقيقة في مثل هذه الآية فإن شاء الله أنتم ترجعون لفوائد مثل هذه الآية كامتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب نصرهم في بدر والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة نعم بارك الله فيك أرجع إلى قراءة أخي الحبيب والمسائل التي معنا إذ همت طائفتان أولا ما حكم التاء هنا ما حكم التاء بارك الله فيكم ما حكم التاء في قبله تعالى إذ همت. نعم وماذا يسمى هذا الإدغام إدغام تام ومن قبيل إيش نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم إدغام متجانسين صغير تام نعم إدغام متجانسين صغير تام نعم هل فيه خلاف عند القراء هل هناك خلاف عند أحد من الرواة أو القراء أو الطرق اتفاق نعم هذا واحد وأيضا اتفاق عند أهل اللغة أهل اللغة كذلك اتفقوا على إدغام التاء الساكنة في الطاء فإذا إذا اتفق القراء وأهل اللغة على مسألة فتركها لحن متجانسان شيخ مجاهد حرف المتجانسة لتخرج المخرج واحد طا دالتا نعم المتقاربان لا المتقاربان في المخرجين نعم ولكن الإمام الشاطي برحمه الله لما ذكر باب المتقاربين الكبير أدخل معه المتجانسين لأخذ كلمة التقارب إما لغة وإما كذلك يعني أن التقارب أكثر من التجانس فإذا إذا ترك هذا الحكم يعني الآن أتى النقار وقرى إذ همت طائفتان هنا تركه هذا لحن جلي نعم لحن جلي لأن اتفق عليه القراء وللأهل اللغة فنزل بهذه الطريقة فأنت خالفت ماذا ما قرأ بها الرسول ونزل وهي وخلفت اللغة نعم نعم الإلغام المتجانسين في منه واجب طبعا وفي منه جائز لكن إذا الصغير نعم إلغام المتجانسين الصغير واجب نعم وإن لم يتغير المعنى نعم مثلا شيء خالد الآن لو قرأت أنت في سورة الفاتحة الحمد لله هل تغير المعنى لم يتغير المعنى صح لم يتغير المعنى كذلك نعم. وإن لم يتغير المعنى فالمخالفة للغة العربية لأن الله عز وجل أنزل كلامه باللغة العربية نعم, نعم قراءة شاذة نعم نعم قراءة شاذة أنا معك نعم حسن بصري نعم قرأنا بها نعم لذلك نعم ولكن الآن القراءة هذه العشر نعم إذن هذه هذا هو مسألة الإدغام نعم طائفتان لو وقفنا عليها هل مرة معنا مثال لها نعم مرة معنا مثال في قراءتنا اليوم ما هو <تصفيق> نعم التسهيل المدي والقصر ومثاله السابق المثال الصريح أي كلمة كانت معنا أولئك نعم أحسنتم أولئك نعم ونلاحظ بارك الله فيكم في باب الرسم للهمزة المتوسطة المسبوقة بألف المسبوقة بألف فترسم ياء المكسورة ترسم ياء المظومة ترسم واوا المفتوحة لا صورة لها طائفتان رسمت ماذا بالياء لماذا لأنها مكسورة ترسم على حركتها نعم منكم أن أخذناها مرة معنا المؤمنون مرة معنا نعم لا بالكسر عفوا نعم نعم بالكسر صح بالكسر للمتابعة نعم الحمد لله نعم, نعم بالكسر بالكسر عفوا نعم أحسن جزاك الله خير نعم المؤمنون المؤمنون مر معنا ولقد نصركم الله ببدل وأنتم وأنتم الوقف عليها مر معنا كذلك نعم اتباع الله التحقيق والتسهيل نعم لو وقفنا على وأنتم أذلة الآن وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببجر وأنتم أذلة ها. كيف سنقف تحقيق والسكت أربعة أوجه تحقيق والسكت فقط إذا من أين أتت الأربعة للأوجه؟ هناك من يقول أربعة باعتباري وأنتم وجهان وميم الجمع عن همزة وجهان أربعة لا لا نأخذ بهذا بارك الله فيكم الآن الوقف على كلمة أذلة نعم ولم نقف على وأنتم انتبهوا بخلاف وأولئك نعم واضح بارك الله فيكم نعم إذ تقول طبعا الإمام حمز رحمه الله أو خلف رحمه الله تعالى أدغم الذال طبعا هناك حروف اختلف عليها القراء في إدغام إذ وهي ستة جمعها الإمام الشاطب رحمه الله في بيت جميل قال نعم إذ هذا هو اللفظ ثم بدأ قال تمشت زينب صال دلها سمي جمال التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم فمن هذه الحروف معنا الإمام حمزة الآن يدغم في بعضها خلف يدغم في بعضها ويظهر في بعضها ما هي الحروف التي أدغمها خلف رحمه الله تعالى من هذه الستة عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أدغم ذال إذ في حرفين فقط نعم في التاء والدال وأدغم ضنكا واصل توم دره نعم التاء والدال فقط نعم فإذن هذه التاء من, من الإدغام إذ تقولوا والإدغام شيخ خالد بارك الله فيك نريد التشديد لأن أصل الإدغام هو الشد اتقول تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين نعم كذلك الشجف ألن يكفيكم أن يمدكم كنت تمشي عليها سريع ألن يكفيكم أن يمدكم أن يمدكم لا نحن قلنا معا أن هذا إدغام تام صح ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة نعم بارك الله فيك هذه مسألة المسألة التي تليها معنى بلي بشري نعم لا نصلها إلى كسرة خالصة بلي وبشري لا الإمالة ننحو قريب جدا إلى الياء والفتحة إلى الكسرة بل ال... نعم نلاحظ هذه طبعا كانت الملائكة ككلمة طائفتان نأتي إلى كلمة طبعا مسومين طبعا الإمام حمزة رحمه الله قرأها بإيش كانت مسومين قراها بفتح الواو نعم كلمه فرشيه اسم مفعول والفاعل مسومين اسم المفعول والفاعل سيكون تبحثوا عن نعم طبعا يمد فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط متقدم ربكم فاعل بخمسة جارة من متعلق يمدكم آلاف مضاف إليه من الملائكة حال من خمسة آلاف مسومين حال ثانية نعم ثم قد مسومين طبعا كنا اسم مفعول فيها وهذه الآية لا ما معنى فرشية أي بمعنى أن كلمات اختلف عليها القراء ليست لها قاعدة أصولية أي لا تندرج أو لا يندرج تحتها جزئيات فهي كلمة خلافية في موضعها وخصص لها أهل العلم بالفرش مقابل الأصول ومنهم من قال الفروع مقابل الأصول نعم أما لو قلنا بارك الله فيك قرآن ماي لايف لو قلنا الأصول لكي نفرق بينها وبين الفرش الأصول هي قواعد وتنطبق تحتها جزئيات يعني مثلا الآن قبل قليل قلنا مثلا إذ تقول ذال إذ عند في روايتي خلف إذا أتى بعدها التاء فأدغم كل كلمة أتت إذ بعدها تاء ولا يهمنا هذه التاء في أي كلمة كانت تقول تعملون أي كلمة تكاد مثلا أي كلمة فهي مرغمة هذه الذان أين مرت القرآن الكريم لكن مسومين هذه نعم فهي كلمة خلافية يختلف على القرآن في موضعها نعم. نعم فإذن مسومين هذه التي مرت معنا قرأت بمسومين ومسومين فالإمام حمز رحمه الله من القرآن الذين يقرؤون بمسومين نعم مسومين نعم ثم معنا كلمة وَلِتَاطُمَئِنِّ وَقْفُنَا عَلَيْهَا ها. هذه لم تمروا معنا تسهيل فقط نعم بالتسهيل فقط وَلِتَاطُمَئِنِّ وَلِتَاطُمَئِنِّ وهنا أحذر الأخوة أخوان الحبيب أتى بها صحيحة الحمد لله أن نراعي ترقيق التاء البعض يقول وَلِتَاطُمَئِنِّ يفخم التاء لأنها جاورها حرف الطا ولتطمئن قلوبكم به لا, لا بد من ترقيق التائي ومن نطقها من مخرجها الصحيح مع عدم ارتفاع اللسان في موضع التفخيم والإطباء ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم هنا مسألة أدائية شيخ خالد برك الله فيك سبحان الله أنا كنت أسمعك ب... تفاجأت فيها ومن نصر ومن نصر أولا أسرعت في حركة الميم ثم نعم تشبه لنا والتبس علينا أنها كأنه ومن وليست وما هم؟ ومن نصر نعم نريد أول إتمام فتحة الميم مع النبري ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نعم وما هنا نافية لأن ما وإلا كما قلنا نعم فالنبر فيها أحسنتم فإذا ننتبئ إلى هذه نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائبين خائبين كطائفتان وكالملائكة وفي وصل في الآيات نعم لعلنا نتطرق في له يوم إن شاء الله نقف على 127 بإذنه تعالى فبارك الله فيك وجزاك الله أننا خير الجزاء وفتح الله لك وبارك الله في الجميع واعتذر عن هذه الإطالة وحسن صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجم جمعا مرحوما وتفرقا بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا بين شقيا ولا محروما كما سأله عز وجل باسمه الحسن وصفاته العلا أن يحفظ المسلمين جميعا اللهم احفظ المسلمين اللهم احفظ بلادهم اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم, اللهم جن بن المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا حي魚 يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد بالإسلام المسلمين خيرا فوفقه لما تحب وترضى ومن أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره يا قوي يا متين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بمن أراد بالمسلمين شرا اللهم خذهم أخو عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم اللهم ولا توحد كلمتهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فأنت القادر ومن أراد بالمسلمين خيرا توحد كلمتهم وبارك فيهم يا أكرم الأكرمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راضي عنا اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا أكرم الأكرمين اللهم يا حيو يا قيوم اللهم اجمعنا بهذه الوجوه النيرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واجزهم خير الجزاء يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اجماعين اللهم امين اللهم امين بارك الله فيكم حبيبتي في الله كان العمر بقيه ان شاء الله سيكون لقاؤنا غدا مع روايه حفص من طريق المصباح باذن تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته